الله أكبر. الله اكبر لا إ ل ه إ ل ا الله استوقي استو مصفوفكم ا وسد الخلل الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن إ ذ ا السماء ف ط ر ت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 يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و ا ل أ م ر يومئذ لله الله أ ك ب ر يا ا ل ل ه ل م ن ح ا ب ل س ي ن ا و ل ك ا ل ح م د ا ل ل ه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 آ م ي ن و ا ل ت ي ن و ا ل ز ي ت و ن وطور س ي ن وهذا ا ل ب ل د ا ل أ م ي ن ل ق ق د خ ل ن ا ا ل إ ن س ا ن ف ي أحسن تقويم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 الله أكبر النابلسي للعلوم ة الاسلاميه ل ه ل ع ل ك م ورحمة ا ل ل 「ありがとうご ullah。